بسم الله الرحمن الرحيم ح ا م ي م تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إ ن في السماوات و ا ل أ ر ض لايات للمؤمنين 「わしは神様 ل 手を م りてく رزق ف أ ح ي ا به فاحيا ه ا ل أ ر ض بعد موتها وتصريف الرياح آ ي ا ت لقوم يعقلون تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق ف ب أ ي حديث بعد الله و آ ي ا ت ه يؤمنون و ي ل لكل أ ف ا ك أ ث ي م يسمع آ ي, ت ت ي, ي, ي ا ت الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ك أ ن لم يسمعها ك ا لم يسمعها فبشره بعذاب أ ل ي م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 إلا م ن بعد ما ج ا ء ه م النابلسي ع ل م ب ي ي بينهم ي و م ا ل ق ي ا م ة ف ي م ا كانوا ف ي ه يختلفون ثم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 私たちは私たちの思 م を م いています。<音楽>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 َ ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غ ش ا و ً فمن يهديه من بعد الله َ ف ل ا تذكرون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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات ما كان حجتهم إ ل ا ان قالوا ائتوا أن بابائنا انكم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 わ قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا و م أ و ا ك م النار وما لكم من ناصرين